Mestakim Siraat الذine engemt عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضal linn Ida السmaa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 الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كنابل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما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 Mina jumal hoidsin oma nüanssi, nii et ma jumal hoidsin oma nüanssi, Jah, ma olen täiesti absoluutne, Jah, Ma olen